واذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىكُمْ وَأَنَابَكُمْ بِنَصْرِهِ فَأَوَكُمْ وَأَنَابَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ طيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم في نَتُوْ وَاَنَّ اللهَ اِنْدَهُ اَجْرُ النَّاوِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَثَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذَا قَالُوا مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ